بسم الله الرحمن الرحيميسر تسييلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي والتي القيت بجامعة تقوى بمدينة الرياض لعام 1424 من الهجرة النبوية ومع شح رسالة في اعتقاد الامام الشافعي رحمه الله تعالى. نسألهم تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء الحمد لله رب العالمين والعاقبة المستقين ولا عدونا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني أشهد أنه رسول الله وأنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ورفع الأمة واجاهد في الله حق جهاده حتى افهم ربه اليقين وهو خاتم النبيين عليه الصلاه والسلام لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى اله وعلى اصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان لهم الدين اما بعد فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى واستقنا لي هذه المجالس مجالس الذكر والعلم اسال الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا تنزل عليه السكينة وترساه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في عنده فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبو هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يثلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في عنده اسال الله سبحانه وتعالى أن يوزقني وإياكم الإخلاص في العمل والصدق في القول وأسأل سبحانه وتعالى أن نصلح القلوب والأعمال والنيات وأسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا برحمته الرساله التي سوف نتكلم على ما تيسر منها في شرح بعض ألفاظها كما سمعتم رساله اعتقاد الامام ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله وارضى عنه والامام الشافعي احد الائمه الاربعه كما هو معروف لدى الجميع والائمه الاربعه هم الامام ابو حنيفه ثم الامام مالك بن انس ثم الامام ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ثم الامام احمد بن حنبل الشيباني هؤلاء الائمه كلهم ائمه حق وائمته هدا وكلهم معتقدهم سليم كلهم كلهما للسنة والجماعة وهذه المذاهب نشأت بسبب نقل تلاميذ هؤلاء الائمه لروايات العمة وأقوالهم وهم ينهونهم عن كتابة أقوالهم لكنها التلاميذ يكتبون كلام العمة والعمة رحمهم الله ورضي عنهم يعملون بنصوص الكتاب والسنة تختلف أفهامهم في نصوص الكتاب والسنة وقد يبلغ أحدهم من الحديث ما لا يبلغ الآخر وقد الصح عند أحدهم من الحديث ما لا يصح عند الآخر فلذلك حصل الاختلاف في الفروع, الفروع. ولهذا سجد الإمام أحمد حنبل رحمه الله في بعض المسائل سبع روايات ينقلها التلاميذ تنقل هذه الروايات ومعلوم أن مذهب هو القول الأخير لكن قد لا يعلم القول الأخير من القول الأول فتنقل هذه الأقوال للعلمة فياتي الأصحاب بعدهم ويرجحون رواية بعضها على بعض ويأخذون ما قام عليه الدليل وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله له, له قولان القول القديم في العراق وقول الجديد في مصر مشهور عند آهل العلم القول القديم وقول الجديد وكذلك الإمام مالك الأمس وإمام الحنيفة كلهم تكون لهم الأقوال بسبب فهمهم للحديث وقبسطا ما بلغهم من النصوص واما عقيدتهم فهي عقيده سليمه على عقيده اهل السنه والجماعه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتابعيه وهذه العقيده التي سندرسها عقيده الامام الشافعي رحمه الله هي عقيده الائمه كلها هي عقيده الامام محمد بن حمد وهو عقيده الامام مالك بن سو وهي عقيده الشافعي وعقيده سفيان الثوري وسفيان العييني عبد الله بن مبارك وغيرهم وهي التي درج عليها سلام الصحابه والتابعين تلقوها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في عقيدة السنة والجماعة لا اختلاف فيها الاختلاف منه في الفروع في الفروع في احكام الصلاة والزكاة والصوم والحج والبيع والشراء اما العقيدة ف... فيها واحدة عقيدتهم في الله وفي ربوبيته وفي الهيته وفي اسمار وفي صفاته وفي الكتب وفي الملائكة وفي الكتب المنزلة وفي الرسل وفي اليوم الاخر في الإيمان وفي الإسلام وفي الإحسان وفي القضاء وفي القدر وفي الأسماء أسماء الدين والأسماء والأحكام وغيرها كل عقيدة عقيدة واحدة إنما الخلاف الفروع بسبب ما بلغهم من النصوص وما لم يبلغهم وما صح عندهم الحديث وما لم يصح هذه العقيدة هل سندرسها ان شاء الله؟ أجل الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق الشافعي لم يكتبها هو، صلى الله عليه، وإنما كتبها بعض المتأخرين من من جاء بعده. معلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله عاش في القرن الثاني الهجري، كانت ولادته قديماً 145 ووفاته سنة 204. لم يكتبها هذه العقيدة، لكن كتبها وجمعها. بعض المتأخير من اتباعه وهو الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاري المتوفى سنة 486 والمولود سنة 409 الهكاري هذا ينسب إلى نسبة إلى الهكارية وهي ولاية الولايات في العراق من اعمال الموصل وقال بعضهم إن هذه نسبة إلى قبيلة من الأكراد هذا الإمام هو الذي نقل هذه الرسالة قد ترجم له المحقق في هذه الترجمة ثم أيضا إن هذه العقيدة التي نقلها مرويها بالسند مرويها بالسند نبدأ إن شاء الله ممكن نقرأ الآن ترجمة من جمع الجامع لهذه الرسالة نقرأ الآن نبدأ بترجمة الإمام زهد بن حسن علي بن أحمد بن أسنان اسمه الكاري ما نقلها المحقق الشيخ عبد الله الصالح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذه ترجمه للامام الزاهد ابي الحسن علي بن احمد بن يوسف الهكاري قام باعدادها فضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح البراك قال بسم الله الرحمن الرحيم اسمه ونسبه هو الشيخ العالم الزاهد شيخ الاسلام ابو الحسن علي بن احمد بن يوسف السفياني الهكاري ولد سنة خسع واربعمائة للهجرة وينتهي نسبه الى عثبة بن ابي سفيان صخر بن حرب الهكاري نسبة الهكارية ولاية تشتمل على حصون وقرى من اعمال الموصل، وقال ابن خلكان هذه النسبة الى قبيلة من الاكراد قال استمعاني استفرد مدة بطاعة الله في الجبال والسنى اربطه ومواضع يأوي إليها الفقراء والصالحون وكان كثير الخير والعبادة مقبولا وقورا انتهى كلامه وذكر جملة من شيوخه في الأمصار ممن رحل إليهم وقال يحي بن مندى قدم علينا وكان صاحب صلاة وعبادة واشتهاد من كبار الصوفية وقال ابن النجر اجتمع الكثير وسافر في طلبه وجمع كتبا في السنة إلى أن قال وكان الغالب على حديثه الغرائب والمنكرات ولم يكن حديثه يشبه حديث اهل الصدر وفي حديثه متون موضوعة مركبة على أسانيد صحيحة وقال ابن عساكر وحدثنا عنه أبو عبد الله ابن البنا، وليس عندي من حديثه شيء ولم يكن موثقا قال الذهبي هو الشيخ العالم الزاهد وقال أيضا وكان صالحا زاهدا ربانيا ذا وقار وهيبه وقال أيضا عاش سبعا وسبعين سنة وله تواليف وعناية بالأثر مات انتهى كلامه رحمه الله مات سنة ست وثمانين واربعمية للهجرة والظاهر أن الحديث يقول المحقق والظاهر أن الحديث لم يكن صناعته ولذا شدد العلماء على عدم قبول روايته وإنما اشتهر بالزهد والعبادة وفي الكتاب الذي بين أيدينا بعض الأوهام في الاسانيد والأسماء المشهورة وكما قال الذهبي كان صالحا زاهدا ربانيا على الحال حال ترجمة اخير الإمام الشافعي هو ان كان لم يكن صناعة الحديث صناعة الله الا ان هذه السنده التي نقلها كما ذكر المحقق صحيحه ولها شواهد وليس العمده على نقله وعلى هذا تكون السنده التي نقلها كلها ثابته ليس ليس العمده عليه كما ذكر المحقق هو لكن العمده على غيره في هذا وعلى هذا فتكون العقيدة التي نقلها عقيدة خليمة وثابتة وصحيحة. نعم. اسم الكتاب؟ اسم الكتاب اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المقلدي رضي الله عنه. موضوعه جمع الوالد فيها أقوال الإمام الشافعي رحمه الله ونحله. في أصول الدين ونحوه، كما تراه في أحد الموضوعات الوثائق. وقد استفاد من سبق ومن ألب في مناقب الشافعي، فذكر جملة من الأقوال عن طريقه، كما تراه في أصناف الوالد. توثيق نسبته للمؤلف وتوثيق نسبة الكتاب حاصل من وجوه أولا أن الكتاب مروي بالسند الى المؤلف كما ان السندي إلى مؤلفه كما بالسماعات وأكثرهم وأكثرهم من أعلمة الحنابلة المقادسة وغيرهم نقل أهل العلم عن الكتاب ومنهم ابن قدامه في إثبات صفه العلو والذهبي في كتاب العلو وفي السير وسماه عقيده الشافعي وفي كتابه مناقب الشافعي وهو مخطوط والسكي في الطبقات والروداني, والروداني في سند الخلف وساقه بالسند والسيوطي في الأمر على هذا بهذا يتبين أن الرساله ثابته المؤلف لأن الكتاب مروض بالسند المؤلف وهناك جمع من أهل العلم سبق سمعوا الكتاب بالسند إلى مؤلفه وعلى هذا ما يضركون المؤلف ليس من أهل الصناعة وفن بعض الأسند التي يرويها يضاف ضعفة ضر هذا لأنه ليست العمد عليه أنه سمع الكتاب بالسند إلى وجمع من أهل العلم ولأنه نقل أهل العلم عن الكتاب أهل العلم الموثوقين كما ذكر المحقق من قدامه في درسة العلو والذهب في كتاب العلو وفي السيار في كتاب مناقب الشافعي والسبي والرداني والسوطي كل هؤلاء نقلوا وهذا كله يدل على أن العقيدة التي نقيها حنّيما مشتافي ثابتة وليس فيها شك. شك. نعم. نعم. موارده. موارده. الكتب كتب لكتاب من المالك ما تقول يمكن أن تقر به رأيكم. ما ظهر من خلال التقرير السابق والمالك من طريق بعض علماء العلم الذين استوردوا مخلفاتهم وظهر لي يقول المحقق ذلك من خلال التقرير وهي كتاب الشريعة لا جد ووصول وتقادير السنة الإمام لا لا لا لا وآداب الشافعين لإمام البيحاسم ودم الكلام للإمام المقرر وكذلك ذنب الكلام الهربي ما ظهر لي يقول المحقص من خلال الكتب التي نقل منها لأن الإسناد للإتاقر فيه ذكر عالمي المثلث, المثلث. لذا أفرضت هذا القسم بالذكر والله أعلم وهم كتاب الزكري التاجير وكتاب البيحاسم البيحاسم وكل هذا يؤكد أن الرسالة أو العقيدة للمؤلف الشافعي ثابتة ولا مغمة فيها ولا مطعنة فيها لأن المؤلف ثاقب بالسند ونقل عن الائمه المعروفين نقله وكتب معتمدة كتاب الشريعه لا جري وصل اعتقاده لسنة الإمام اللكائي وذم الشافعي وذم الكلام كل هذه ثابتة وبهذا يطمئن طالب العلم إلى أن هذه العقيدة التي ننقذت عن إمام الشيخ وصحيحة ولا موزية ويدل على ذلك أن هذه العقيدة موافقة الكتاب والسنة ولا تقالي موافقة لاتقاد العيمة وعقيدة هذه السنة وجماعة <تصفيق> نعم نبدأ في نعم بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العامل الشيخ الإسلام شمش الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم العالم العامل عماد الدين عماد الدين إبراهيم ابن عبد الواحد المقدسي أبقاه الله قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتوح محمد بن محمد البكري قراءة عليه ونحن نسمع قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن نبهان الغنوي الرقي اجازه قال انبانا الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري رحمه الله قال حدثنا أبو نصر احمد بن المهدي ابن سليمان المقري قال انبانا قال حدثنا قال قال, أنبأنا. قال أنبأنا ابو نصر عبد الوهاب ابن عبد الله المري بدمشق قال حدثنا أنبأ. القاضي أنبأنا. قال انبانا القاضي ابو القاسم يوسف ابن القاسم الميانجي بدمشق قال قرات على الحسين ابن محمد بن المعمون و ابي بكر الحميدي واحمد بن علي قلت حدثكم الربيع بن سليمان قال... قال الشافعي رضي الله عنه في رسالته المصرية إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدابها نعمة حادثة تجب عليه شكره بها ولا يبلغ الواصفون كونها عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة له إلا به وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه وأستغفره لما أزلت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم انه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه الا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم نعم هذا نقل بالسند من تحميد الامام الشافعي رحمه الله في أنه حمد الله واثنى عليه وشهد لله تعالى بالوحدانيه وشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله فقال الحمد لله قال للاستغراق والحمد هو الثناء على المحمود في صفاته الجميله الاختياريه مع حبه واجلاله وتعظيمه والحمد ابلى من المدح لان المدح يكون على صفات الاختياريه والصفات الاضطراريه قد يمدح الشيء بصفاته التي ليست اختياريه مثلا الأسد له صفات لكنه ذاتن خلقيه ليس له اختيار فيها كونه كونه قوي العضلات كونه مفتول الساعدين هتثني على ذلك تمدحه هذا مدح لكن ما, ما يكون معه حب بخلاف الحمد فان الحمد مدح وثناء على المحمود بالصفات الاختياريه التي صدرت منه باختياره مع حبه وإجلاله وتعظيمه اما الذات الخلقيه كل لسان طويل كون لسان أبيض كون لسان نشير كون لسان قوي هذه صفات اضطراريه يمدح الانسان بها يسمى مدح. أما الحمد فيكون على الصفات الاختيارية على الصفات باختياره ما حبه وتعظيمه ومن هنا كان الحمد أبلغ من المدح، ولهذا فإن الله سبحانه حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين ولن يقول أمدح الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والارض هو سبحانه حمد نفسه لانه اهل للحمد وهو مستحق لجميع انواع جميع انواع المحامد كلها ملك كل لله وكلها مستحقه لله. سبحانه وتعالى ولهذا قال المؤلف الحمد لله يعني جميع انواع المحامد كلها ملك كل لله واستحقا الله هو ذو الألوهية والعبودية على خطي أجمعين. الله هو المألوف. أصل الله الاله سهلت الهمزة والسمع الام مع ال تقالمين وشدت لله الله الله صل إله وهو المألوف فعال الله إله فعال بمعنى مفعول هو إله بمعنى مألوف هو الذي سأله هو القلوب هو الذي سأله القلوب القلوب محبة وإجلال وتعظيما وخوف ورجاء هذا الإله الإله هو المألوف الله هو الـ هو الـ أصله الإله هو المألوف الذي تأله القلوب محبة وإجلال وتعظيم والله هو أعرف المعارف أعرف المعارف الله ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى وكل أسماء والأسماء التي تأتي أسماء الرب سبحان تأتي بعدها بعدها. سبحانه تاتي تأتي بعده تكون بعده وتكون صفات الله كقوله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشكون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسوار الحسنى فرفض الجلاله الله يأتي أولا ثم تأتي الأسماء بعده كالصفات له فالله أعرف المعارف ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى وأسماء الله مشتقة ليس جامدة العالم على معاني على الصفات كل اسم فهو مشتق مشتمل على صفات الله هذا اسم الله سبحانه وتعالى مشتمل على على الالوهيه صفه الالوهيه الرحمن مشتمل على صفه الرحمة العليم مشتق من صفه العلم الحكيم صفه الحكمه الخبير صفه الخبره وهكذا القدير صفه القدره الله صفه الالوهيه الله هذا اسم فالله مشتق تقوم صفة الألوهية ولهذا قال ابن رضي الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه اجمعين الحمد لله يعني جمعنا على المحامد مستغرقهم مستحقة لله عز وجل الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بآدابها نعمة حادثة, نعمة حادثة تجب عليه شكره بها الحمد لله الذي لا يؤدي لا يؤدى شكر نعمه شكر نعمه من نعمه إلا بنعمه منه يعني لا يستطيع احد من الخلق ان يؤدي شكر نعمة من نعمه الا بنعمه منه اخرى يعني, يعني الذي يشكر الله هو ما استطاع ان يشكر الله إلا بتوفيق حيث وفقه الله فلما شكر نعمه الله شكرها بنعمه بنعمه أخرى وهي توفيقه للشكر توفيقه للشكر لو لا أن الله وفقه هذا لما استطاع أن يشكر الله فهو لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدابها نعمة حالثة تجب عليه شكره بها وهذا خاص بالله عز وجل بخلاف غيره فإن فإن الإنسان يؤدي شكر نعمة من أحسن إليه من الخلق إذا أحسن الإنسان إلى غيره فإنه ينبغي له أن يشكره ولهذا جاء في من لا يشكره نفسه يشكره الله فإذا احسن اليك إنسان فإنك تشكره ومن شكره أن تدعو له فكونك تدعو لها الآن اديت الشكر شكر هذه النعمة أما الرب سبحانه وتعالى فإنك لا تؤدي شكر النعمة إلا بنعمة أخرى حيث وفقك الله لذلك لكن المخلوق لا المخلوق تؤدي شكر نعمته لكن المخلوق ليس له طريق إلى أن يوفقك الشكر النعمة شكرت النعمة الآن لا بنعمة أخرى منه أما الرب سبحانه وتعالى فلا يستطيع أحد أن يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه حيث وفقه الله وهداه فإذا شكرت نعمة الله فإنه يجب عليك أيضا أن تشكر شكر النعمة إذا شكرت الله شكرت نعمة الله هذا الشكر يوجب عليك شكرا يوجب عليك نعمة أخرى تشكرها حيث وفقك وهكذا ولهذا قال المؤلف رحمه الله الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه توجب على الشخص الذي أدى النعمة الماضية نعمة حادثة تجب عليه شكره بها يعني حيث وصفه الله لذلك ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يبلغ الواصفون كنها عظمته لا يبلغ الواصفون من الخلق كنها عظمته يعني حقيقه عظمته سبحانه وتعالى لا للم حقيقة عظمته إلا هو سبحانه كما أثنى على نفسه كما قال نبي صرم لا أحسن عليك ولا يستطيع أحد أن يعلم كنها ذاته ولا كنها صفاته ولا كنها عظمته وعظمته صفه صفاته العظمه صفه من الله الله ولهذا يقول الله الرب سبحانه في جل وعلا العظمه ازلي والكبرياء ازلي فمن نازعني واحدا منهما عذبته فالعظمه صفه من صفات الله ولا يستطيع اللسان ان ان يبلغ حقيقه صفه من صفات الله ولا حقيقه ذاته حقيقه الذات وحقيقه الصفات لا يعلمها الا هذه مما استعثر الله بعلمه فما استعثر الله بعلمه حقيقة الذات وحقيقة الصفات. فهو سبحانه وتعالى لا يبلغ الواصفون من الخلق كنها عظمته كن هو الكيفية والحقيقة على ما هي عليه ثم قال الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصف به خلقه يعني هو سبحانه كما وصف نفسه كما أثنع نفسه وكما وصف نفسه وفوق ما يصف به خلقه هو فوق ما يصف به خلق سبحانه وتعالى وهو كما اثنى على نفسه وكما وصف نفسه سبحانه وتعالى أما ما يصف بالخلق الله تعالى فوق ما يصف بالخلق بل هو سبحانه كما وصف نفسه والعباد يصفونه بما وصف به نفسه أو وصف صلى الله عليه وسلم ثم قال احمده حمدا أحمده كر الحمد أثني عليه وأذكر صفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه حمدا مصدر للتأكيد حمدا موصوف بأنه كما ينبغي لكرم وجهه عز جلاله يعني يحمد حمدا يناسب ويوافق كرم وجهه وعز جلاله أحمده حمداً كما ينبغي لكرمه وجه وعز جلاله ثم قال استعينه استعانة من لا حوله ولا قوة له إلا به يعني استعين الله يعني أطرب العون من الله الهمز والسين والثالث الطلب. أطرب العون من الله إعانة, إعانة شخص تعلق بالله عز وجل ولا قوة له ولا قدره له على شيء إلا بالله عز وجل ولذا قال واستعينوا باستعانه من لا حول ولا قوه له الا بالله هذا المؤمن المؤمن الذي يعلق رجعه بالله واستعانته بالله وخوفه ورجائه فهو يقول انا استعين بالله استعانه استعانه من, لا من يعلم انه لا حول ولا قوه له الا بالله فلا يستطيع التحول من حال الى حال ولا قوه له على شيء الا بالله عز وجل لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال لا يتحول الإنسان قضي للصحة ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز إلا بالله عز وجل ولا قوة الإنسان على أي عمل إلا بالله ولهذا شرع لمن يجيب المؤذن حينما ينادي للصلاه يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة شرع لها أن يقول عند الحياتين لا حول ولا قوة إلا بالله لما كان المؤذن حينما يؤذن تجيبه اذا قال الله اكبر تجيبه الله اكبر قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله فاذا قال لا حول فايذا قال حي على الصلاه تقول لا حول ولا قوه الا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله وذلك ان المؤذن يدعو الى اقامه الصلاه يدعو حي على الصلاه يقبل الصلاه تعال اقبل إلى الصلاه بد الفريضه فق قد حي على الصلاح اقبل على الفلاح هذه هذا الثواب اقبل على الصلاح اقبل على الفلاح الذي هو ثمره ونتيجه الصلاح من اجاها فقد افلح اقبل على الصلاح اقبل على الفلاح الذي هو ثواب الصلاح ثوابها الفلاح هو الفوز بالرضى الله وكرمته وجللته فانت تقول تجيب علما الذي سنقول لا حول ولا قوه الا بالله يعني انا يا الله لا استطيع التحول من حال الى حال ولا قوه لي على اجابه المؤذن الا الا باعانتك الا بك يا الله ان عنتني فاني استطيع ان عنتني ووفقتني فاني اجيب المؤذن واؤدي هذه الفريضه لا حول ولا قوه الا بالله هذه براءه من حول ولا قوه الا بالله استعان بالله التجاءني الله عز وجل ولهذا القلواس تعينوا استعانه من لا حول ولا قوه له الا به وقلواس تهديك بهداه الذي لا يضل من انعم به عليه او الحمد الله قال الحمد لله حمدا كما بغني و كرم يرجع ثم استعان بالله فقال استعين بالله ثم قال و استهديه بهداه استهديه اطلب منه الهدايه الحمد لله و السنه اطلب الهدايه من الله يعني ان يهديني بهداه الذي ليس بعده ضلال و لهذا قال, قال استهديه بهداه الذي لا يضل من انعم به عليه من انعم الله عليه بالهدايه فإنه لا يضل كل هذا دعاء دعاء من المؤلفين ثم قالوا أستغفره لما أزلفت وأخرت يعني استغفره الهدر السين وثاني طلب يعني أطلب منه المغفرة أطلب منه مغفرة مغفرة الذنوب التي أزلفت وأخرت يعني استغفر الله للذنوب التي سبقت مني أزلفتها وقدمتها أزلفت وأخرت يعني الذنوب التي ازلفتها يعني سبقت مني وأخرتها يعني جئت بعدها حينما فعلت الذنب سبق الذنب فصلت انا متاخرا بعدها استغفر الله يعني اطلب من الله ان يغفر ذنوبي التي سبقت مني استغفار شخص يقر بعبودية الله ويعلم يعلم انه لا يغفر ذنبه ولا لا يجيه منه الا هو هذا لجوء الى الله و اناس الله و اطعمه المغفره استغفار العبد الذليل المقر المعترف بعبوديته الذي يعلم انه عبد لله و ضعيف ويتشرف يتشرف بعبوديه الله يشرف بعبوديه الله له بعبوديته لربه فهو يقر بربوبية الله ويقر بعبوديته هو لله ويعلم يعني من قلبه أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه الا يعلم أنه لا يغفر ذنبه لله الله ولا ينجيه من شر هذا الذنب في الدنيا الاخره إلا الله هذه أمور أربعة أول حمد الله ثم استعان بالله ثم استهدى الله ثم استغفره أربعة أمور ثم بعد ذلك اشهد لله تعالى بالوحدانيه واشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك اشهد يعني اقر واعترف أن لا اله الا الله هذه كلمه التوحيد اشهد اقر واعترف انه لا معبود بحق الا الله اشهد ان لا اله الا الله الاله هو المعبود هذه كلمه التوحيد لا اله الا الله وهي اصل الدين واساس المله والاتباعت الله بالرسل وانزل بها الكتب والتي خلق من اجل الثقلين الجن والإنس خلق الجنة والنار وانقسم الناس إلى شقي وسعيد أشهد أن لا إله إلا الله يقر واعترف لأنه لا معبود بحق إلا الله لا إله إلا الله وعنه لا معبود حق إلا الله لا نافي للجنس من أخوات إنا فنصب الاسم وترفع الخبر اله اسمها والخبر محذو التقرير أشهد أن لا إله حق إلا الله و الشريف بدأ و التوحيد لا بد فيها من... لا كلمه التوحيد فيها نفي و ولا و يصح التوحيد الا بالامرين بالنفي والإثبات ما يثور الانسان موحدا الا بامرين بالامر بالنفي والإثبات فالنفي في قولك لا اله والإثبات في قولك الا الله فلا اله هذا براءه من كل معبود سوى الله وهذا هو الكفر بالطاغوت الا الله هذا هو الايمان بالله قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لم تصاب لها والله المستعان فهذه الكلمة فيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله كفر بالطاغوت لا إله هذا براءة من كل معبود سوى الله ونفي في كل عبادة سوى عبادة الله وكفر الطاغوت من البراءة معنى البراءة من كل معبود سوى الله وانكارها ونفيها انكار كل عباده لغير الله نفيها وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها وبغض أهلها ومعاداتها ثم الإيمان بالله أولا التخلي ثم التحليه التخلي البراءة من كل معبود سي والله هذه تخليه تبرأت من كل معبود سوى والله ثم بعد ذلك التحلية هو الإيمان بالله يكون إيمان بالله بعد البراءة من كل معبود سوى والله ولا إيمان إلا بالأبراهيم نفي وإثبات ولهذا لقى شخص انا أعبد الله او قال الله معبود ما في التوحيد تقول ان تعبد الله لكن قد تعبد غيره ما ان تعبد الله لكن قد تعبد غيره فلا تكون وحده المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره فلا بد ان تعبد الله وتنفي عباده ما لابد لا بد من الامرين ما يكفي كونك تعبد الله لا بد ان تعبد الله وتتبرى من كل معبود سوى الله لان كل معبود سوى الله ما معبود بالباطل المعبودات كثيره الأصلام عبدت والأشجار عبدت والشمس عبدت والقمر عبدت والنجوم عبدت والأشخاص عبدوا لكنهم عبدون بالباطل والعبادة بالحق هي عبادة الله كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ولكن مجرد نطق بهذه الكلمة ليس المراد النطق فقط بل, لا بل لابد من أن ينطق اللسان بها بلسانه ويعتقد معناها بقلبه يعتقد انه لا معوده بحق إلا الله يقولها عنه. عن الصدق يمنع من النفاق لان المنافقين يقولون لكن قلوبهم مكذبه وهم في ترك الاسماء النار ما تنفعهم كما قال الله سبحانه ومن الناس يقولون امننا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمن و امننا بالله و بلا منافق بالاسنته و هم بمؤمنين بقلوبهم قال سبحانه ذلك وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لك ولابد أن يقولها عن يقين لا يكون معه شك ولا ريك ولابد أن يقولها عن علم في الجهل تعرف أنها مستملة على نفي وإثبات ولابد أن يقولها عن اذا في الشرك لأن من قالها ثم ثم فعل الشرك انتقلت هذه الكلمة ولابد أن نقول عن محبة لهذه الكلمة ولأهلها وسروا بذلك ولابد أن نقول عن في حقوق هذه الكلمة وهي الأعمال الواجبة يفعلها شراء على الله ويثبت النواهي ولابد أن يقولها عن قبول منافل للترك والرج قد يقولها بعض الناس لكن لا يقولهم من يدعوه إليها الكبرا وتعصبا هذه الشروط لأينا لا بد منها العلم المنافي للجهد ثانيا عن المنافي للشك والريب ثالثا الاخلاص المنافي للشرك رابعا الصدق المانع من النفاق خامسا عن المحبة لهذه الكلمة ولأهلها وصلوا بذلك ثالثا الانقياد انقياد لحقوقها وهي العمل الواجب ابتغاء برضاة الله وإحراء الله سابعا القبول المنافي للرد وزاد بعضهم سر ثامنا والكفر الكفر بما يعبد من دون الله هذه الكلمه من حق حققها حقق شروطها وعامل مقاصدها وابتعد عما ينقضها فإنها تجته من عذاب الله ويكون مؤمنا موحدا ولهذا قال المؤلف واشهد ان لا اله الا الله وحده تاكيد لا شريك له ليس له شريك سبحانه وتعالى في ربوبيته ولا في اولوهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادته وإلهيته وهذا قال أشهد أن, أن الله لا وحده ولا شريك له ثم قال وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه الشهادة الثانية الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بالنبوة والرسالة الشهادة الثانية لا تقول وحدها مبدئ الأخرى لا بد من الشهادتين من اتصل على احداهما فلا تل من شهد أن لا إله الا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا تقبل منه ومن شهد أن محمد رسول الله لم يشهد أن لا الا الله لا تقبل منه وإذا طلقت إحداهما دخل فيها الأخرى إذا قلت ان يشهد اله الا الله يعني يشهد أن محمد رسول وإذا قلت فلا يشهد أن محمد رسول يعني يشهد أن لا إله إلا الله فهما شهادتان وكل واحد منهم مرتبط بالاخرى ولا تصح بدونها وإذا انطلقت إخداهما دخلت فيها الأخرى وأشهد أن محمدا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني أشهد أنه عبد الله ورسول أشهد أنه عبد عبد ليس ربا ولا إلها يعبد وليس ملكا ولكنه عبد عبد لله عليه الصلاة والسلام هذا أشرف شصاله العبودية والرسالة قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله يعني عبد لله ورسول أرسله الله إلى الثقلين الجن والانس لهدايتهم وإنقاذهم من الظلمات إلى النور والله تعالى وصف نبيا بالعبودية والرسالة في اشرف المقامات في مقام التحدي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرة مثله وفي مقام الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا هذا أسرف مقامات مقامات عليه الصلاة أن العبودية والرتالة ولهذا قال عليه الصلاة في الصحيح أنا عبد الله ورسوله ما أحب أن تفعوني فوق منزلتي وقال عليه الصلاة لا تطروني كما اطرت النصارى بن مريم انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطرونني نهي. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وفي هذا الرد على من غل في الرسول عليه السلام وعبده من دون الله، كمن يزعم أن, ان أنه جزء من الله وأنه نور جزء من الله والعياذ بالله. فهذا كفر بعض الناس صاروا يزعمون ان أن محمد جزء من الله. وأنه ليس بشرا ولكنه نور جزء من النور جزء من الله وهذا باطل هذا كله هو بشر محمد هو البشر مخلوق من لحم ودم مخلوق من أب وأم من ماء يبيه أمه كغيره من البشر أبوه عبد الله النعمو طليب أمه آمل بتوح فهو مخلوق من أبيه وأمه من ماء أبيه وأمه ماء أبيه وماء أمه وهم لحم ودم عليه السلام كغيره مو ليس نورا ليس جزء وليس جزء من الله هذا كفر بل هو عبد ورسول لا يعبد ونبي كريم يطاع بالسبع لكن لا يعبد فالعبادة حق الله الله تعالى له حق وهو العبودية وهو العبادة وهو العبادة والألوهية والرسول له حق وهو المحبة والتعظيم والتوقير والإجلال والاتباع في لأخباره والتنفيذ لأوامره وقد عبد الله بما شرعه في كتابه وعلى فلا فثلاثه الاسلام بين الحقوق حق الله العباده الله هو المعبود الحق فلا يعبد الا الله ولا يخاف الا الله ولا يرتج الا الله ولا يتوكل الا على الله ولا يرج إلا الى الله ولا يوهب الا من الله والرسول حقه المحبه والتعظيم هناك حقوق مشترك مثل المحبه محبه لله ولرسوله والطاعه لله ولرسوله اطيعوا الله واطيعوا والاثاء لله وللرسول ولو ان مرضنا اتهم الله ورسوله والحسب خاص الله قالوا حسبنا الله وما تقول الله وحسبنا الله وحسبنا الرسول لا الحسب والكفايه التوكل والدعاء والذبح والنذر والصلاه والزكاه والعباده هذه حق حق حق الله عز وجل والرسول حقه محبه وطاعه والاستباع والتصديق لاخباره والتنفيذ لاوامره والتعبد لله ما شرعه في كتابه وعلى رسوله ولهذا قال المؤلف رحمه الله ان محمدا عبد ورسول وفي الرد كذلك على من زعم ان الرسول يعلم الغيب كما يزعم بعض الطوائف طائفه في الهند ثم البريناويه يزعمون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولا كفر وضلال لان علم الغيب من اختصاص الله لا يعلم الغيب احد الا من اطلعه الله على شيء مهمئ من الانبياء والرسل فقال الله سبحانه وتعالى عالم الغيبي فلا يظهر على غيبه احدا الا من يرسل الله الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله وقال سبحانه ولو كنت اعلم الغيبة لاستكثف من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشّر لقوم يوم فالواجب على كل مسلم أن يشهد لله تعالى بالوحدانية والألوهية ويشهد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة وأنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلّى الله على على عبده أصرح ما قيل فيها مرهه البخاري في صحيح عن ابن العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ العلا فأنت تسأل الله أن يثني على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ العلا وقال بعضهم الرحمة ويتشمل فتشمل الرحمه وتشمل الثناء وإلى جمع بينهما فرى الصلاه هي الثناء كما في قلتها أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمه يعني و ورحمة صلى الله عليه فعنت تسأل الله أن يثني عليه في الملأ العلاء صلى الله عليه وعلى آله آله المراد بهم أتباعه على دينه وقيل المراد بهم اقاربه المؤمنون والصوب أنه يشمل أن يشمل أقاربها المؤمنون ويشمل أزواجه ويشمل أتباعه على دينه ويشبر الصحابة ويشبر الصحابة فإذا قلت صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فاله أتباع على دينه يدخل في الصحابة وزوجاته عليه السلام وأقاربه المؤمنون علي وفاطمة وحسن والحسين والعباس وكذلك وحمزة أمو حمزة وغيرهم يدخل في ذلك اوليا أوليا والصحابة يدخلون فإذا يدخل عطف أصحاب عليه من عطف خاص على وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وسلم فأنت أيضا الله نسلم يسلم ان يسلم عليه الصلاة والسلام كما في كما في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام البركه دعاهم بالسلام والبركة أن تسأل الله أن يسلم الدنيا والآخرة والأكمل أن تجمع بين الصلاة والسلام تقول صلى الله عليه وسلم تجمع بينهما وينزت التبريك وبارك على محمد وعلى آل محمد وكذلك هذا أيضا في زيارة الخير ولهذا شرع المسلم في التشهد في الصلاة أن يجمع بين السلام والصلاة والتبريك ففي أول التشهد السلام عليك أيها النبي بارك الله وبركاته ثم بعد ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يتبعه على دينه ويدخل في ذلك الصحابة و... وأقارب وأزواجه ثم قال وبارك على محمد دعوان بالبركة فجمع في التشهد بين السلام على النبي صلى الله عليه والبركة بالبركه نعم <تصفيق> قال أخبرنا الزاهد ابو طاهر أحمد بن عاصم الموصلي قال حد قال أنبأنا أبو الحسن علي بن القاسم بالموصل قال كتبت من كتاب نهشيم البلدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما وصى به محمد بن إدريس الشافعي حاء وأخبرنا أبو منصور محمد بن علي ابن محمد بن الحسن ابن سهل بن خليفة ابن الصباح البلدي قال حدثني جدي محمد بن الحسن ابن خليفة قال أنبآنا أبو علي الحسين بن هشام ابن عمر البلدي قال هذه وصية محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وأن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأن الله يبعث من في القبور وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عذاب القبر والحساب والميزان والصراط حق وان الله يجزي العباد باعمالهم عليه احيا واموت وعليه ابعث ان شاء الله يعني. هذه وصية وصيه الإمام الشافعي رحمه الله نقلها الجامع وبالسند قال أخبرنا الزاهد ابو طاهر احمد بن عاصم الموصلي انبان ابو الحسن علي بن القاسم المقريب الموصل قال كثبتم من كتاب حسام البلدي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما وصى به محمد بن يدف الشافعي. ذكر المحشي انه أنها أخذها من القدامه في ثوات استفاة العلو وذكرها الذهبي في العلو وقال ان, ان الإتناد لا يعرفه وقال ان في السير ان, ان الوصية من طريق الحسين من شام غير الطريقة وذكر السيوطي يضم في الامر بالاتباع ثم قال محقق أن الوصية عن الشافعي ثابته من غير هذا الطريق وعلى هذا فيكون ثبوت هذه الوصيه ليس العمود على هذا السند هذا السند فيه ضعف ولكن على غيره عمده على غيره من السند الاخرى الطرق الاخرى التي تثبتها هذه الوصيه فتكون الوصيه ثابته الوصيان يقول قال هذه وصيه محمد بن يزيد الشافعي رضي الله عنه اوصى انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله أو صار أنه يشهد والله يعني يقر ويعترف أنه لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبد الله ورسوله كما سبق في تفصيل في في معنى الشهادة في الله تعالى بالوحدانية والشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله هذه هو تويد إيمان. نؤمن بالله يعني اعتقد انه يؤمن بالله ربا وإلهًا ومعبودًا بالحق. نؤمن بالله ربا وإلهًا ومعبودًا بالحق. يعني نؤمن بأسمائه وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنه. لأن أسمائه وصفاته داخلة في مسمى. الأساسات أساس مفصله فالله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته هو الله وهو الخالق سبحانه وتعالى. الرب سبحانه وتعالى لا يجرد عن الصفات بل كل موجود كل شيء في هذا الوجود له صفات ولو أسماء هل يمكن أن يجرد عن أسماءه وصفاته الذي يجرد عن أسماءه الصفات لا وجود له إلا في الذهن ومن هنا يتبين أن المعطله الذين قطروا أسماء الله وصفاته لبثت وجودا لله من الجهمية المرتزلة والجهمية وغيرهم نفات الصفات حتى ان بعضهم ينفي ان النقضين ولا يقول لا داخل العالم ولا خارجهم ولا فوقه ولا تحته ولا مبين الله ولا محيه الله ولا متصلمه ولا مفصله وش يكون هذا العدم بل أشد من العدم هذا ممتنأ لا لاوجد بالأسماء والصفات الإنسان لو تقول أنا أثبت إنسان من برئات لكن هذا الإنسان ليس له طول ولا عرض ولا عمق وليس مركب من لحم ولا دم ولا يعكل ولا يشرب ولا وليس له شخص ولا يرى ولا يسمع وليس فوق الأرض ولا تحت الأرض ولا داخل العالم ولا خالد ما يكون؟ ما دو؟ بل أمتنع الوجود هذا وصف الملاحظة لربهم يصفون الله بصفات العدم يقول لا داخل يقول أنفوا لأسماء الله وصفاته كلها. ليس له علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة وليس فوق ولا تحت ولا متصل بالعالم ولا مفصل عن العالم ما يكون؟ هذا الامتنع أن أعوذ بالله حول الملاحظة من الإيمان بالأسماء والصفات بإثبات الأسماء والصفات ما لم يثبت الله وصفاته لم يثبت وجوده لله إلا في الذهن والذهن يفرض المحال ويتخيل. أنت تتخيل في ذهنك تتخيل في ذهنك شيئا لكن لا وجود له في الخارج. تتخيل هناك البحر بين السماء والأرض وفوق وفي وسط البحر قصور وفي وسط القصور كذا وكذا لكن هل هذا له وجود في الخارج؟ لا له وجود هذا في الذهن خيال يصبح الإنسان في خياله. فهؤلاء هؤلاء يسبحون في الخيال يزعمون انها ان لهم ربا لا لا لا اسما له ولا صفه على بعض هذا لا يوجد له فالشافعي الشافي رحمه الله قال انه يؤمن بالله يعني يؤمن بالله ربا وإلها وعبودًا بالحق وموصوفًا بالصفات التي وصف بها نفسه ووصف بها رسوله والاسماء التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا وأن يؤمن بالله وملائكته هذا أيضا أصل الثاني من أصل الإيمان بالملائكه بالملائكة وأنهم من عالم الغيب وأنهم أشخاص وذوات محسوسة تصعد وتنزل وترى وتذهب وتجي وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله خلقهم من نور وأن لهم وظائف ولهم مكانه عند الله شرفهم الله ولهم أعمال ووظائف وظفهم الله بها من, من موكل بي في القطر والنبات منهم من موكل بالوحي وهو جبريل ومن موكل بي في بني حفظ بني ادم ومنهم من موكل بي كتابه والسيئات ومن من موكل بي امره النطفه يدبر عمرها حتى يتم خلقها ومنهم من وكل بالجنه واعداد الكرام لاهلها ومنهم الموكل بالنار واعداد العذاب لاهلها ومنهم موكل بالجبال وكل حركة في السماوات والأرض فيناشي عن الملائكة بإذن الله, بأمر الله بإذن الله الكوني القدري وهم ومنهم المرسلات عرفة والعاصفة عصة والناشره نشره نشرة فرقه فرقة والموقيات ذكرى ومنهم نازعات غرقة والناس الثلاثة نشرة والسابحة سبحة والسابقة سبحة هم الملائكة بد من الإيمان بهم وأنهم خلقوا من نور كما ثبت في الصحيح مسلم من حاجة عائشه رضي الله عنها قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق عالم من وصف لكم يعني من طيب من تراب أما الفلاسفة والملاحظة الذين لا يحفظون الملائكة ولا يؤمنون بأنهم أشخاص وضوات محسوسة وذوات محسوسة بل يقولون أنهم أنهم أشكال وأشباح نورانية ليس الذوات ولا أشخاص فأولا الملاحظة كفر أنكروا وجود الملائكه وأنكروا قبل ذلك وجود الله عز وجل فلا عبره بهم فلا بد من الاعمان بالملائكه من انكر الملائكه ولم يؤمن بالملائكه فهو كافر او انكر ملكا من الملائكه وكتبه هذا الاصل الاصل الثالث يقول المعلم رحمه الله وأنه يؤمن بالله وشفى رحم الله انه يؤمن بالله وملائكته وكتبه هذا الاصل الثالث من أصول الايمان انه يؤمن بالكتب المنزله ان الله انزل كتبا على انبيائه ورسل للهداية الناس واخراجهم من ظلمات الى النور نؤمن بما سمى الله منها في كتابه وهي التوراه الذي انزله الله على موسى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى والزبور الذي انزله الله على داود ثم القرآن اعظمها وختمها والمحيط عليها هو الكتاب العظيم كتاب الله العظيم الذي نزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحف ابراهيم وصحف موسى ونؤمن بما لم يسمى اجمالا لأن نؤمن بأن الله كتبا انزلها على أنبيائه والرسل لا يعلم رسماه وعدده إلا الله والقرآن العظيم هو خاتمها وهو المهيمن عليها والحاكم عليها ثم الأصل الرابع هو الإمام بالرسل قال رسله نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا إلى عباده لهداية الخلق وإنقاذهم من الظلمات الى النور و. ارشادهم الى ما خلقوا له وبيان ونبين للناس ما يحبه الله ويرضاه ويكرهه وياباه ونؤمن بالرسل الذين ارسلهم الله سبحانه وتعالى الى الخلق اجمالا وتفصيلا تفصيلا بمن سمى الله منهم بمن سمى الله منهم نؤمن بهم باعيانهم كما ذكر الله تعالى في سوره في سوره الانعام ثم ذكر إبراهيم قالوا من ذريته إبراهيم عزيز داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإليس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلما فضلنا على العالمين وكذلك في سورة النساء إن أوحينا إليك كما أوحينا إليك إلى نوح والنبينا بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسلاط وعيسى وإيوبا ويونسا وهارونا وسليمان وآثنا داود زبورا ثم قال سبحانه ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريم فالذين قصهم الله عليهم نؤمنهم بهم بأعيانهم هود وصالح شعيب ولوط كل ما سماه الله أو سمي في, في السنة المطهرة نؤمن بأعيانهم وما لم يسمى نؤمن بهم اجمالا نعلم أن الله رسلا ارسلهم الله الى الخلق لهدايتهم لا يعلم اسماء معددهم لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى ثم قال المؤلف لا نفرق بين احد من رسله لا نفرق بين احد من رسله يعني لا نؤمن بهم كلهم فلا نفرق بين احد من الرسل نؤمن ببعضهم ونكفر البعض كما فعل اليهود الذي يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يستغلوا ذلك سبيلا لا بد من الايمان بالجميع من آمن ببعض دون البعض فهو كفر بالجميع لأن الرسل متضامنون، فالمتقدم بشر بالمتاخر والمتأخر صدق المتقدم فمن كفر بواحد فقد كفر بالجميع ولهذا لما كفرت الامم بانبياءها بنبيها جعلها الله جعل ذلك كفرا بجميع المرسلين كما قال الله كذبت قوم نوح المرسلين وهم كذبوا واحد كذبوا نوح لكن جعل الله تكليبه منه تكليب جميع المرسلين لان الرسل دعوته واحد متضامنون فمن كفر بواحد كفر بالجميع وقال عن عاد كذبت عاد المرسلين وهم كذبوا نبيا واحد وهو هود لكن تكليبهم له تكليب جميع المرسلين وقال صاحب كذبت ثمود كذبت المرسلين وهم كذبوا نبيهم صالح وقال عن قوم كذبت كذب المرسلين وهم كذبوا نبيهم لوط وقال عن قوم شعيب كذب اصحاب الايكه المرسلين وهم كذبوا نبيا واحد وهو شعيب لكن التكليف بالواحد تكليف للجميع لأن الرسل متضامن، دعوة واحدة، فمن كذب بواحد أو وكفر بواحد فقد كفر بالجميع، ولهذا قال مؤلف لا نفرق بين أحد من رسله هذه أصول الايمان إيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله بقي اليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر والخامس والإيمان في القدر يأتي هذا إن شاء الله في يذكره المؤلف رحمه الله في في العقيدة، لا نقف على هذا. نصر صحية الوقت وفق الله جميع لطاعته واثبت الله جميع الهدى ورزق الله جميع العمنات ونبر الصالح وصلى الله على محمد وعليه وصحبه الله وحكابه هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ يقول درسنا في التوحيد أن الصفات لا يشتق منها أسماء الله عز وجل فكيف اشتق اسم الله سبحانه من صفة الألوهية الأسماء لا تشتق نعم أنا ما اشتقنا اسمه بالعكس نشتق من الاسم صفة ولا نشتق من الصفة اسم هذا اللي درسته الاسم مشتق الاسم الله نشتق من صفه الالوهيه الاسم الرحمن نشتق من صفه الرحمة مشتمل على صفه الرحمن لان اسماء الله ليست جامده بل مشتق العليم صفه العلم عكس ما سال الشاعر يقول نشتق من الصفه اسم لا من صفات الله من صفات الله الغضب ما نشتق منها يكون نسم نقول من اسماء اسم اسم الله الغاضب لا الله تعالى يقول ان الذين كفروا دونه لمقت الله من المقتفين فيكم صفة المقت هذه صفة لله لكن ما نستقمها اسم ما نقول مصباح الله الماقع غضب الله عليهم نسبه الله صفة الغضب لكن ما نستقص اسم الله من اسماء الله الغاضب لا لكن الاسم يشتق من صفة لأنه مجتمع مع صفة حاتل على الاسماء أول الله اسم الله مجتمع عصفه الاوليه اسم الرحمن مجتمع معنى عصفه تبعها اسم العليم صفه العلم اسم القدير صفه القدره القدره لكن العكس لا صفه الغضب ما اشتقناها صفه الغضب ما اشتقناها لان الاسماء سوقفيه اساسا سوقفيه ونحن حيوانات نقول ان الاسم اشتق من صفته ما راتبي من عندي يا فوتسنا هو مجتمع عصفه لان الاسم مجتمع على صفه لأن, لان الاسماء ليست جامعه هي مشتقه نعم هذا يقول فضيله الشيء قال الشافعي رحمه الله في رساله لؤلؤ التحميد الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه الا بنعمه منه السؤال قوله الا بنعمه منه هل يمكن ان يقال ان هذه هي ما يؤدى به الشكر مثل اللسان وغيرها من الجوارح النعمه التي يؤدي بها الانسان توفيقه توفيق العبد توفيقه لاداء هذا الشكر لأداء شكرها وشكر الشكر يكون بال نكون بالجوارح يكون بالجوارب بالعمل يعني أن الله تعالى وفقك لشكر هذه النعمة بالعمل فأنت لم تؤدي شكر هذه النعمة إلا بنعمة أخرى وهي توفيق الله لك وهداية لك حيث شكرت هذه النعمة في قمت توجب أن بالعمل بالجوارح، بالاعتراف بالقلب أنا. هذا يقول أن هناك فرق بين الأسماء والصفات وما هو الفرق نعم فرق الاسم ما يسمى به والصفة ما يتصف به أنت اسمك محمد الله هذا اسم لكن الصفة ما تتصف به اسم الثان صالح هذا اسم ولكن الصفة الصلاح قد يكون عنده الصلاح وقد يكون عنده فساد. قد يسمى شخص صالح ولكن وهو فاسد الاسم حصل والصفة ما حصل بخلاف أسماء الرسول أسماء الله سبحانه وتعالى هي مشتملة على المعاني صحيح اسماء الرسول كذلك الرسول محمد عليه السلام هو اسمه محمد وهو آه عليه الصلاه والسلام مصطفى بالمحامد لكن بعض الناس قد يسمى يقول له اسم ولا صفه بعض الناس يسمى صالح مو صالح اعماله فاسده هو اسمه صالح هذا اسمه وهذا صفه واذا كان اعماله صالحه صار اسمه صالح وصفه وصف صلاح يتصف بالصفه ويتسمى بالاسم نعم ه، إيه ح ما أعلم، بس اسمه صالح، هني عالم عليه، وااا أصح، الذي يتصف به الإنسان، هذا يقول يقول شيخ أن الملائكة أجسام محسوسة، كيف ان الملائكة رقيب وعتيد لا يرون؟ ما قل اجسام نقول قل أجسام، اشخاص محسوسه دواعش، دواعش أشخاص محسوسة، ولا من ذلك أن, ان يرون. وكل ذات تراها في لوات قد لا تراها تكون محجوبه عنك لوات موجودون وأنت وهم محجوبون عنك الجلد كذلك لوات ولا تراهم محجوبون عنك نعم يقول هل صعب إبراهيم وموسى والزبور حرفت نعم دخل التحريف التوراة والإنجيل كلها دخل التحريف نعم يقول هذا ورد في المقدمة عن هكاري أنه من كبار الصوفية، فهل يضره هذا؟ وورد وأكثره من أئمة الحنابل المقادسه ها ورد ايش وورد كلمة المقدسة. إيش مقصود؟ مقدسي. مس بالمقدسي. مقدسي. يقول وصفه إمام. ما شاء الله المقدسي يعني في الشام في بيت المقدس، بيت المقدس في فلسطين. وكلها تسمى شام. فلسطين وسوريا والأردن والبنان كلها سمى شام. لكن الاستعمار جعلها لها أربع دول. فرق تسد الكفره فرق و كل كلها تسمى شام كلها تسمى شام نصر سوريا والاردن ولبنان وفلسطين لبنان و فلسطين كلها تسمى الشام كل اصل الشام لكن جاء الاستعمار وفرقها فرقها و اربع دول فرق تسد الكفره فرقوها قال هذه اسمها سوريا وهذه هذه اسمها لبنان و هذه اسمها الاردن و اسمها فلسطين و اسمها لها اسم الشام و كذا اسمها شام يعني, يعني اسمها المقادسه أقول ذرة. وإيش يقول؟ إيش يقول؟ إيش؟ إيش اللي, اللي قرأ على كل حال التصوف اقسام هناك ص منحرف وهناك ص صوف يعني الصوفيه الصوفي زهد إزهد وهذا المؤلف ليس عد عنهم الصوف الذي المنحرف. ثم أيضا الآن هو نقل الرساله الان نحن الان ن نقل رسالة ونستفيد من رسالة. أما هو عمله قطع النظر عن عمله واعتقاده ما لا دخل في اعتقاده. إحنا الآن نفس عقده الشافعي ما نفس عقده الكعري. نعم يقول وصل الإمام الشافعي بقوله رضي الله عنه هل هذا تعدي ام أن ترضي للصحابة فقط؟ لا باس أن ترضى عن غير الصحابة في بعض الأحيان إذا ترضى عن بعض الصحابة في بعض الأحيان أو ترحم على الصحابة بعض الأحيان لا باس لكن ينبغي أن يكون لا ترضى عن الصحابة وترحم على من بعدها فالصحابة رضي الله عنهم. ومن بعدهم ورحمه الله وإذا ترضى على من بعض بعضهم في بعض الأحيان وبعض الأشخاص بعض العلم فلا حرج لكن الشعار يكون ترضي على الصحابة والترحمة الأم. كما أنه يجوز الصلاة أيضا على على غير الأنبياء لو صليت على تقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان فلا حرج والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أبو أوفى جاء بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى لكن إشارة الخاصه تكن للاعلى الانبياء والترضي ارسل الصحابه والترحم على من بلان بعده فالأنبياء يقال صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنه ومن بعده يقول رحمه الله واذا صلى على غير الانبياء في بعض الاحيان او ترضى على غير الصحابه في بعض الاحيان فلا <تصفيق> حاشا يقول ما حكم وصف الله عز وجل بالاختراع اختراع وان اخترع الانسان <تصفيق> لا يجوز صله الله الا بنوصفه او وصفه برسول وصف بينما خلق خلق الانسان بدأ الخالق، إنه يبدأ وفقاً للموعيد الخالق. نعم. القول بأن الهكاري كردي ساقط مع نسبته القريش. هاه؟ يقول إنه كانوا يقول إنه كردي. هذا. حلق. هذا قول. بعضهم قال كردي، بعضهم قال نسبة إلى هذا. هل... قولان. نعم. يقول ما حكم وضع الأشكار على جدار الجامع كما في هذا الجامع وضع عليك. على أشكار والصراط في الجوانبين هنا. ايه أشياء بعيدة المجال ها أذكر يعني أذكر بعض الصور كتبناها على على المذمرة بس ليش الأمام نعم نرى يتعلم القراءة نعم الذي ينبغي الله يكون الأمام الأمام هي تشوش لو كانت في الخلف كان احسن إذا كانت على الجوانب على الجوانب في الخلف لو كانت خلفها كان احسن والكتاب اللي موجود على المحراب هذه لو لو لو تم حاصل أحسن لأنها كتابة يعني قد تشوش نعم يقول وإذا كان الجواب بالجواز فكيف نرد على من يقول أن هذه لم تكن في عادة السلف مع وجود سببه عندهم وهي الأذكار هذه الجواز هي. لا يكون الحال أرجو أن لا إن شاء الله مثل ما يوجد الآن في الخلف لأن كلمات فتاوي ودعوه هي المحاضرات وكذا لأجل المصلحة نعم وإذا ال... كانت كلها خلف كان أحسن الجواب لأن أكثر إح... واختارنا تكون كل خلف الجميع الأذكاء تكون خلف نعم. نعم من الذي يترتب على إنكار سلوه من صفات الله الثابتة إذا جحد سلوه من صفات الله كفر إذا جحدها جحودا الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن إذا جحد اسم من سلوه الله وصف نصفاته وهو يعلم ذلك متعمد يكفر لكن من تأول من من جحدها جحد تأويل هذا لا يكفر مثال ذلك شخص أنكر الرحمن وعاوشه استوى يقول هذا كاف جحNA وشخص ما أنكره قال الرحمن وعاوشه استوى على رأسه العين هذه آية من كتاب الله لكن معنى استوى استولى متأول لأن السوى لا بالله. نقول هذا ما يكفر. لأنه متأول دوي تأويل فرق بين الذي يتأول وبين الذي يجحد بدون تأويل ليجحد ينكر يقول ثم استوى على الرسول أنا أنكرها أجحدها متعمدة مثل المصري هذا يكثر لأنه جحد آية من آية الله جاهزة ثم وشخص يقول لا الرحمن على استوى هذا على العين والرأس هذه آية من كتاب الله ثابتة وأقرأ وأتعبد بها لكن أنا أول استوى باستولى أرى أن استوى معنى استولى لشبهة الحصرة في الحصرة. الله عرض فيه وكان أن الاستوى لا بالله لأنه إذا من يكون محدود ومتحيث فالمعنى استوى استولى هذا ما يكفل سبب <تصفيق> نعم هل يجوز في الوصية أن يقول أنه مؤمن بالله كما ذكر الإمام في وصيته نعم حذكرت أنا يؤمن بالله يعني مصدق وأنا يكتب لسان أن الله لا يشهد الله يا لا معنى يشهد يشهد الله يا الله وأنه محمد عبد الرسول ومعنى يشهد يؤمن يؤمن, يؤمن. يؤمن. يؤمن. يؤمن. يؤمن. يؤمن. يقر ويعترف في أو المؤلف حاء وحدثنا حرف الحاء من سند إلى من سنة دي دي. من سند إلى سند على هذه العلامة الرابط عند المحدثين التحول من سند إلى سند ما المقصود بالكلمات الكونية كلمات الكونية الكلمات الكونية هي التي يخلق الله بها الخلق الخالق سبحانه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كلمه كن هذه كونيه كلمة الله كونيه التي يخلق بها أما الكلمات الدينية او القرانيه فهي التي يتعبد بها من آيات القران هذه كلمات الله الدينية الكلمات العاد كلمات كونية وكلمات دينية. فالكلمات الكونية هي التي يخلق بها سبحانه. يخلق بالكلام إنما يخلق بالكلام. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والكلمات الدينية مثل الكلمات كلمات القرآن هذه كلمات دينية تعبد الله بها عبادة بتلاوتها والعمل بها. نعم. ولا ليس من الواجب تقييد بهذه العبارة أبطاله الله بالطاعة كقولك على طاعته. بل هذا هو الاولى انقه الله وابقاه الله ومثل وب... ما يقول بعض الناس أطال الله عمرك يقول أطال الله عمرك على طاعته ويقول بعض الناس يقول اطال الله عمرك ما تكفيها لي... ما ليس ليس بجيك لانه اذا طال عمره في المعاصي زاد زاد اسمه وشرفه قال أطال الله عمرك وابقاك الله على طاعته طال الله عمرك على طاعته يقيد بهذا نعم هل يجوز للمراه الطواف بلا محرم لها نعم إذا كان اذا كان لا يخشى عليها الممنوع السفر كونها تسافر بدون محرم اما اذا كانت في مكه ثم جاءت وطافت وحدها فلا حرج عليها لكن ما عليها خطا انما الممنوع السفر كونها تسافر تسافر وحدها لكن تطوف وحدها في البلد لا في مكه لا بس وتخرج من بيتها وحدها سوق وهي ما عليها خطا لا حرج ان الممنوع السفر او الخلوه خلوه الرجل الاجنبي بها او السفر بها بدون محرم السفر بدون محرم السفر بدون محرم لا. هل عدم تغطية الوجه النساء في بعض البدان الإسلامية من مذهب الإمام الشافعي أم هو بريء من ذلك العيمة بريءون مما يخالف مما يخالف الكتاب والسنة والنصوص دلت على وجوب سفر الوجه وأن النساء قبل نزول الحجاب كنا يكشفن وجوههن ثم بعد ذلك أنزل الله الحجاب فكانت النساء تسفر وجوههم قال الله تعالى وإذا سأتمهن متاعا هنا من وراء حجاب ذلكم أظهروا لقلوبكم وقلوبهم والحجاب ما يحجب المراه عن الواجب قد يكون حجاب جدار قد يكون باب وقد يكون غطاء على الوجه والله تعالى قل يا... يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء ممين يدنين عليهن من جلابيبهن كانت المرأة تدني يعني ترخي آ... الخمار فتشر به وجهها و... وصدرها وفي حديث عائشه في البخاري في قصه الافك لما آ... ترك... آ... ذهب الجيش وتركه عائشه جلست في مكانها قال لعلهم يفقدوني غلبت عيناها وكان صفوان معطل السلم قد جاء متأخرا فعرفها لما أقبل وجعل يقول لا حول ولا قوت إلا بالله أهل رسول الله فكانت عيشة قد غلبت عينها قالت فاستيقظت باسترجاعي صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب فقوه البخالي في الصحيح هذا الصريح لأن المرأة جمع لاستمره قال فاستيقظت باسترجاعي صفوان وكان يعرفني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي في صحاب الخالق الذي هو صحوا كتب بعد كتاب الله عز وجل وفي سنن أبي داود عن عشرة رضي الله عنه قال كان الرسولان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حذونا أستل تحتنا الجباب على وجهها كلا فإذا جاوزنا كشفنا كانت المرة إذا قرب الرجال منها سترت الوجه فإذا جاوزنا أبعد وهن محرمات وإذا كنا وهن محرمات يصدنا وجههن عن الرجال الجنب فمن باب أولى إذا كنا غير محرمات فا وفق الله جميع رقعته وثبت الله جميع وجاء وصلى عليهم